The night of the year It's a thousand night The بالفرح نقضيها والسمره لي لي يا قمر لا تطلع بعد غيرك ترى السمره لي لي لي من نور خدها اللي سطع ليل استوى لي قمر يستاهل المعرس ترى هالحلوه نهدي لها هالحلوه يا أحلى من القمر والحور يا ليلة والحور يا <تصفيق> ليلة اليالا طابلنا الإنس والكيف والغني للمعرس نبارك ترى جينا لا ونهني الرقص والفرح متدلني نجيب كل جلوه عرس حتى ما حتى ما عدنا الفرح فلا ليكتا وضحكا وسلاقا واسم التارح ولاش اليالا فيها الملتاقا يشوف الموح بخلا يغير المساسر بس بسة وبالشوق يحتيلا بالشوق يحتيلا اه <تصفيق> <تصفيق> يا أحلى من القمر والحور يا ليلة والحور يا ليلة الليلة حلوة يا خالب قلبي بتهج فيها قدامي بدرا زيانا حلوة آشا فيها خدها يشعش به القمر الله يعافيها وتهنى فيها يا فتا ولا تنسى هاليا لا تنسى هالليلة ليلة ليلة من العمر تسوى الف ليلة عرسج يا أحلى من القمر والحور يا ليلة والحور يا ليلة اليالى ليلة من العمر يا فرحاتي دومي سهرة للفاجر تتفرج همومي يقولي الحيل وللي يحب يا زهرات اللومي الفات نبني بالسيثر ونكون العالة ونكون العالة ليلة ليلة من العمر تسوى آلف ليلة عرسج يا أحلى من